محكم النسج ومن اقوى الحبال انتصل مغفر وللعبد وصول فغتني وسعد بذياك الوصال فغتني وسعد بذياك الوصال كنا الله نقي لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما مستسلما خاليا من كل حال الذاتي بالي إن أردتم عزة في كل أمر دونكم خضوا ميادين القتال ذروة الأمر جهاد فرتقواها فزملب وضحى كل غالي إن أرد في كل أمر دونكم خوط ويادين القتال ذروة الأمر جهاد فارتقوها فزم اللب وضحها كل غالي فزم اللب وضحها كل غالي الله مع الله نقيا لا تبالي, لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي عشقا نوعا بالرضا مستسلما مستسلما خاليا من كل حال الذاتي بالي كل من يدعوه يلقاه قريبا, قريباً يسمع الهمسه بذرات الرمال يا إله الكون جئنا كحفاة وعروة فكسنا ثوب المعالي كل من يدعو يلقىه قريبا يسمع الهمس بذرات ذرات رمالي يا إله الكون جئنا كحفاة وعروة فكسنا ثوب المعالي وعروة فكسنا ثوب المعالي ربك الحمي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زالي ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالي ربك الحمي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق المرايا زين زين ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالين ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالين ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالين